واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون ده قالون على, على القصر المنفصل والسكون من الجمع راح معايا وجه للدوري وراح معايا يعقوب وراح مع السوسي هنجيب قالون على القصر وصلت ميم الجمع حيروح معاه ابن كثير حيروح معاه ابن كثير وحنشوف أبو غعفر حيوقف ليه حنعطف ايه عشان نجيبه أبو غعفر يبقى حنبدأ منين شوف وإذا خلوا إلى شياطينهم وقالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزون شوف بص بقى نعطف أبو غعفر مستهزون نحن نجيب التوسط منفصل وسكرنا من الجمع قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون يبقى التوسط وسكرنا من الجمع راح معا الوجه الثاني للدور يابو عمر وابن عامر وعاصم والكسائي والعاشر حنعطف صلة ممن الجامع على التوسط وإذا خلوا إلى شياطينهم وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون حنجيب سكت المطوعي واذا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون هنجيب اشباع ورش على قصر على قصر البدل <تصفيق> قالوا امنا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون حنواتي في ترك السكت الحمزة على إشباع ورش حنواتي ترك السكت الحمزة واذا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزون طيب يبقى حمزه في كلمه مستهزون لثلاث أوجه. اوجه التسهيل والابدال والحذف اللي احنا وقفنا بيه حنجيب بقى سكت خلف حنجيب سكت خلف وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزون آخر حاجة حنجيب توسط ومد البدن للورش وَإِذَا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا لَشَيَعُوا فِي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا, قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون كل القراء راحوا مع هذا أصحاب الإمالة وأصحاب الصلة هنجيب هنعطف إمالة الدريك سائي في كلمة طغيانهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هنجيب الاصله الله يستهزئ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دقلون على سكون ميم الجمع وراح معاه كل القراء برضو معادة أهل الصلة وأهل الإمالة والتقليل يبقى هنجيب دلوقتي اهل الصيدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين يبقى دي صله قلون وغم كثير و جعفر هنجيب اماله الكسائي هيروح معاه خلف العاشر أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين يبقى ورش في كلمة بالهدى ليه الفتح والتقليل في الخلف ليه الفتح وله التقليل والفتح مقدم والفتح مقدم هنجد دلوقتي الفتح إشباع المقتصل على فتح كلمة بالهدى أولئك الذين اشتربوا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين سنعطف التقليل بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين سنعطف إمالة حمزة على إشباع المتصل بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركه في ظلمات لا يبصرون طبعا دايما يعني استمبه واحده بدايه الايه صاحب الردب قانون على القصر والسكون بس مش قصر وسكون على ممكن يبقى الايه ممكن ما منفصل ممكن يبقاش فيها ميم جمع يبقى قلون ده استمبه واحده في اول الايه اه لكن قصر او سكون او كده حسب وجود منفصل او ميم جمع في الايه يبقى قلون على قصر المنفصل وسكون من الجمع اروح مع السوسي واوجه للدول ابو عمرو ويعقوب حنجيب التوسط والسكون خلاص عرفنا التوسط والمفاصل السكون والسكون من الجامعة حنبدأ منين فلما أضاءت فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون التوسط السكون ذهب معه الوجه الثاني للدوري وابن عامر وعاصم والكسائي والعاشر هنجيب إشباع ورش مع ترك خراء فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون في اولومات لا يبصرون رون. خلي بالك من لا يبصرون يرون <تصفيق> طيب هناتف بقى مين هناتف حمزه ها بايه تفخيم الراء اه لا يبصرون ماشي مع ورش ما بالاشباع ما فيش حاجه موقفة إلا هنا يبقى تفخيم الراء صاحب الردة ورش ترخيق الراء هنعطى تفخيم الراء لحمزه دلوقتي هنجيب قانون على القصر والصله هيروح مع ابن كثير ابو جعفر ثهُ موكََثلَِّ بِسَوقدَ نارم فَلَ م أَضاءَت مَا حَوهُ ذَهَبَ الله بنورهِم ذهبَ اللهَّ بِنورهِم وَتَرَكَهُم فيِي يظُلماتِ ال لا يُبَشرون حنتَ فِيَّ تَصط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 او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد ودرق يجعلون اصابعهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت تقولون على القصر السكون رحم الله السوسي ووجه للدرع وعامر ويعقوب سنجيب قلون على التوسط والسكون سنبدأ منين في آذانه في آذانهن من الصباعك حذر الموت سأقوم مع الوديج الثاني للدوري سأقوم مع ابو الحارث سأقوم مع عاصم ابن عامر والعاشر سأقوم مع ابو الحارث سأقوم مع ابو الحارث سأقوم عشان وقف في امالة, إمالة اذنهم حنعت دلوقتي امالة دوري الكسائي امالة اذنهم في اذنهم من الصواعق حذر الموت حنجبها قلون على القصر والصلة وحيروح معاه ابو جعفر حيروح معاه ابو جعفر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت طيب ابن كثير ما رحش ليه عشان واقف في, في هاء كناية ابن كثير واقف في هاء كناية صلة هاء حنجيبها حنجيب التوسط مع الصلة يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت طيب نعتذر يا ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق من الصواعق حذر الموت هنجيب إيش ورش هنجيب إيش ورش على قصر البدل هنجيب إيش ورش. ورش. ورش على قصر البدل هيروح معاه خلاد حروح معه حروح خلاد مع ورش على قصر البدل خلي بالك أو كصيب من السماء فيه ظلمات وراد وبرق يجعلون, يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يبقى ده ورش على قصر البدل راح معاه خلاد حنجيب التوسط، توسط البدل ومد البدل يبقى منين؟ حنجيب الآيام من أولها؟ لا يبقى نبدأ إيه؟ في آذانهم في آذانهم من الصوايق حذر الموت حندي بترك الغنة لخلف آخر, آخر حاجة حندي بترك الغنة لخلف فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين بالكافرين بالكافرين فتح وتقليل وإمالة فتح كل القراء إلا عدى تقليل الورش كلمة الكافرين بالياء وإمالة أبو عمر ودور الكسائي ورويس يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم تقولون على القصر السكون حد راح معاه محدش راح معاه, محدش معاه. على على ايه اوجه أبو عمر على قصر المنفصل احنا جبنا قانون على القصر والسكون على قصر منفصل هنقول ايه ها وابصيرهم هنجيب ادغام الصوصي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصرهم هنجيب مين هنجيب يعقوب يعقوب بيظهر رئيس اذا هنحمل يعقوب نقول كلمه عليهم بإظهار رويس رويس له هنا الخلف الإظهار والإضغام نجيب الأول الإظهار إبقى دا يعقوب روح ورويس بالإظهار يعقوب وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم حمات ذا رويس بالإضغام لذهب بسمعهم وأبصارهم دلوقتي التوسط قالون على التوسط والسكون كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم رحمة هشام وعاصم وابو الحارث هشام وعاصم وابو حارث هنعتف الوجه التاني لإيمانة الدورة وابو على التوسط وهيروح معا الدوري الكسائي وهيروح معا الدوري الكسائي هنقول إيه وأبصرهم هنجيب إمالة ابن الذكوان كلمة شاء ولو شيء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم راح معاه خلف العاشر عمجيب إشباع ورش مع تغليض اللام كل ما لهم شَاهُوا فِيهِ وَإِذَا أَضْوَاءٌ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ هنعطف حمزه بترخيم واذا اظلم عليهم قاموا ولو شيء الله لا ذهب بسميهم وابصارهم هنجيب قلون فصل منفصل اسيت ميم من الجمع وهيروح مع مين ابو جعفر يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أظلموا مشوا فيه كلما أظلموا مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم رحم أبو جعفر حدثت ابن كثير ايه بقى منين من كلمه مشى وفيه مشى فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولا اشاء الله لذهب بسمرهم وابصارهم, وأبصارهم. <تصفيق> نفس ده هنجيب الوجه الوجه اللي انفرد توسط مع السيد نبيل كلُلمَا أَضُ أَلَهُم مَشَ فيِي وَإِذَا أَظْلَم عَلَيْهِ مُقامُ وَلَ شَأَلَّهُ لَذَهَبَ بِسَمَّيْهِمُ وَأَبَ صَارهِم إِ اللهَّ علىى كلُلِّ شَيئ قَد ده كده قانون وراح معاك كل القراء ما عدا مين ما ورش وحمزه وسكت المتطوعي ما ورش وحمزه وسكت المتطوعي هنجيب مد اللين لورش 4 و شيء قدير شيء قدير هنجد سكتة حمزة وحيوافقه المطوع شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قالون على السكون السكون من الجامعة قصر منفصل فواح مع وجه للدور بعقوب على القصر والصلة ها الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اذا الجمعة انت خلي بالك يعني مش لازم تجيب الايه كلها المكان اللي انت هتقف منه اللي هتجيب منه الحكم اللي بعديه طيب ده على الصله رحم ابن كثير وابو جعفر طيب هنعت في السوسي السوسي واقف في كلمة ايه الادغام في كلمه خلقكم ها فيها تقاربه فيدغمه القاف في الكاف مجتله الذي خلق الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون جبنا السوسي هنجيب بقى توسط المنفصل مع سكون م الجمع يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون مش مع نادي عامر وعاصم والكسائي والعاشر والوجه الثاني للدوري هنعطف على التوسط صله من الجمع الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ يحفظ الإشباع ورشو حمزة يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أحد يقول لي إزاي؟ في اماله الناس لا خلي بالك الناس المكسوره الناس لكن مفتوحه او المضمومه ما فيهاش الناس فقط الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانزل من السماء ماء فاخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قالون على السكون اه شوف دلوقتي ما فيهاش سكون على على قصر السكون ما فيش ما فيش منفصل يبقى مفيش قصر يبقى قالون على السكون من الجامع راح مع الدور البصري وابن عامر وعاصم والكسائي والعاشر ويعقوب حالات في قالون على الصله وحيروح مع ابن كفير وابو جعفر <تصفيق> رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون حنجيب <تصفيق> خلاد على ترك السجد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 بسكت خلف يبقى على طول بقى ايه هيقول لنا الحاجه اللي تفوت تبقى ايه عارف دايما تبقى انت عارف الـ الـ الحاجات المفروض ان انت يعني عارف الاصول وفاهم يبقى بسكت خلف يبقى طالما في غنه يبقى في ترك غنه يبقى خلف يبقى خلف فيه ترك الغنه في الواو ولا يا قول واحده يبقى هنجيب اجي خلف مع ترك الغنه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج له من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سنهب سكت خلاد مع الغنى سِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً أَوْ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَدًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ هنجيب سبت طيب ماهي الفرق؟ اه با المتوّعي لو توسّط المتّصل و لو فيه مفاصّل الذي جعل لكم ال ارضا في رواش و السماء بنا او انزل من السماء ماء فان اخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله انذادا وانتم تعلمون هنجيب اغاني السوسي اخر حاجه الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانزل من السماء ماء ام فاخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة, فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قالوا على سكون الجمع راح معاه الدوري أبو عمر وابن عامر وعاصم والكسائي والعاشر ويعقوب هنأتي في مين هنأتي في حمزة طيب حمزة هنجيبه منين من أول من أول إشباع المتصل شهداءكم إذا إيه ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين سنعطف ورش من اين؟ قال فاتو سنجيب الابداء فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين سنعطف السوسي ما تطوصوا تشهداكم فاتوا بصوره من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ان غبس حصره قانون كثير وَإِن كُنتُمُ فِي رَيْبٍ مِنَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ, فأتوا بسورة مِّنْ مِفْلِهِ وَادَعُوا شُهَدَاءَكُمُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ حلاتف أبو غافر ويفين في الإبدان فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتموا صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة كل القراء راحوا إلا ها الكسائي ليه لاماله التانيث يبقى هنعد في ايه بص هنقول ايه تمام اعده للكافرين للكافرين للكافرين ويعني سبق قلنا الفتح تقليل الاماله واذا كان ما اصحابهم وبشر الذين امنوا واعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار قالون على سكون من الجمع راح معاه ابو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي والعاشر ويعقوب كله زي بعض هنجيب ورش على قصر البدل هنجيب ورش على قصر البدل يبقى هنبدا منين هعاتف حلون الانهار ورش موافق كله اللي فات على قصر البدل موافق مالوش حاجة بس إيه نقل كلمة الانهار من تحتها الانهار طيب ورش على قصر البدل ورش على قصر البدل وله نقل في كلمة الانهار مين هيوافقه هيوافقه حمزة لأن حمزة في الوقف على قال له السكت والنقل والنقل مقدم والنقل مقدم يعني جيب النقل الاول طيب كده يبقى أنا هعطف ذا يبقى أنا دلوقتي جيبت عطفت نقل ورش وراح معاه حمزة على النقل هعطف سكت حمزة ال انهار راح معاه المتطوعي تمام هجيب قلون على صلة من الجعمة أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار رحمة ابن كثير وابو جعفر أخر حدا حاجب توسط ومد البدل وبشر الذين آمنوا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 كل القراء موافقنا بعضهم في هذه الآية <تصفيق> ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون قالون على قصر والسكون ذهب مع وجه للدوري والسوسي ويعقوب هنجيب التوسط والسكون وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ راح الوجه التالي الدراب عمرو ابن عامر وعاصم الكسائي والعاشر حنديب ورش حنديب ورش الاشباع لورش ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها رح من ما ورش راح خلاد راح خلاد ليه لان خلف هيقف في ترك الغنه هنعطف بقى ترك الغنه لخلف مطهره وهم فيها خالدون هنجيب طالون على قصر وقسم مفصل وصلت ميم الجمع ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وفقه ابن كثير وابو جعفر هنجد آخر حاجة الوجه الذي ينفرد به قلون وهو يعني التوسط المنفصل مع صلة ميم الجمع ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون